في صدرك حرج منه لتظهر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 124. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون 125. فما كان دعواهم إذ جاءت لَن نَّلْذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ بَل لَّنَقُصَّ عَلَيْكَ بَعْضَ عِلْمِهِ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ وَالْوَزْنُ يومئذ للحق فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفْ فَتَمَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَبْصَارِ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 جذو لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ موت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيل قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين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 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج مِنْ مذنوب أو من مدحورا لمن تبعك منهم لا أمل أن جهنم منكم أجمعي ويا أدم سكن أنت وزوجك جنة فكنا من حيث شئ وما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موريا عنهما من سوءاتهم وقال ما نذك ما كُمَا عن هذه الشجرة، وقال ما نعكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إن نيلكما لمنا صيحب، فدللهما بغرور، فلما ذق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحر وفي ذا تموتون ومن ذا تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يَنْزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسهُ مَا لِيُرِيَهُ مَا سُوءَ أَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ إِن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بغير أتقولون على الله ما لا تعلمون كل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا غدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحفظ سَنُؤْنِي نَنْهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وَاللَّهُمَّ أَعْلَمْ بِمَا فَوَحَى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ بِهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ.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 عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك حَالُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَضْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ هُوَ لَهُ الْخَبِيبُ هُوَ الَّذِي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 أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أمة قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. كلما دخلت أمة لعنت حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى لأولا هم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا قالت أخرى لأولا هم لأولاهم بناء أولئك أضلوا فآتهم عذاب ضعف من النار قال لكل ضعف ولا كلا تعلم وقال أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا بروا عن غلات فاتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.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 لا نكلف نفسا إلا أسعد أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من يَغْمُلُ أَنْهَارٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أص هذا النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سلام عَلَيْكُمْ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 ب رحمة أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحابنا ر أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء كُنْ كُمُ اللهُ أَنُ إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا ونعبا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 وَلَنَقَدِي جْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَى عَيْنٍ مِّنْ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يأتي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 قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات رب بِوَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ ولك ولتتقول ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في فلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمير وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحبا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب انْتُ جَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَنْتَظِرُوا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 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء فَكُم هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا في فِي أَرْضِ اللَّهِ تَسْمَعُوا دُعَاءَهَا فَيَا أَذَقُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَضْدِتِ من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 فاعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذت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 أو ناصحيد ونوط إفقال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بجامر من أحد من العالم إنكم لا تون الرجال شهوة من دون نساء، بل أنتم قوم مسرفون، وما كان جواب قومه إلا. إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا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 ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون زاع وجاه وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائف وَلَن يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا وَذِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا اللَّهُ رَبُّ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ تَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ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 ذبوش عيبا كانواهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصح ولكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس ضرا إلى علهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأب أن ضرا وس سرّوا فأخذناهم بعثة فأخذناهم بعثتهم وهم لا يشعرون ولو أن أجل القراء تَنكُونُ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَاخَذْنَاهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَاهُمْ أَن يُقْرَأَ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بياتا وهم العبود أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعض أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قصر عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 114. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن 117. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون 118. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين فوك بكل ساحر عجيب <تصفيق> و جاء السحرة في الرعونة قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين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 قال انقوا فلمما القوس حروا اعيون الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم فحينا إلى موسى القعصاء فإذا يتلقف مَا يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرت ساجدين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 رَمَكُوا في فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُ مِنْهَا أَقْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُ طيعاً أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلبناكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا مقلوب.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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهة قال سنقدر ونسل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إنا الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئ قَدْ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ ولقد أخذنا آلَ راعٍ في السنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولا 117. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليه مطلوب طوفانًا والجراد والقمم والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لنا ربك بما عهد عندك لئن كشف عَنِ الرَّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ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 إسرائيل بما صبوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.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 ضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسون لكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون لساءكم. وفي ذلك بلاء من ربك عظيم. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتم في قات ربه أربعين ليلة.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 رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذ استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب وَقُلِ الْجِبَالَ جَعَلَهُنَّ تُرَاكًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى قفيتك على ناسير رسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك فخذ مِنَ أتيتك وكن من الشاكرين وكتفنا له في الألواح من كل شيء موعظته وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوته فخذها بقوة وأمر قومك يأ. خذو بأحسنك سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ تَخِذُهُ سَبِيلَ وَإِيَّارَ سَبِيلَ الْغَيْيَةِ تَخِذُهُ سَبِيلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حفظت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من دِيغِي مِنْ حُلِيْكُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لَن نَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِسَمَاءٍ غَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِ أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجروه إليه قال ابن أم إن القوم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 الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا رَبَّكَ مِن بَعْدِهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عن مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا نُسْخَةً هُدًى وَرَحْمَةً وفي نسخته دو ورحمة للذين هم لربهم يرحبون واختاروا سقمه سبعين رجلا لمن قاتنا فلما أخذن سهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل بما فعل الس سُفَهَاءٌ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافر واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم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 وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب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 وَسَلْوَا قُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قيل لهم مسقون هذه القرية وكل من جاهت شيئا وقولوا حقت ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ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 يوم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتم شروع إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتم شروع و يوم لا يسبتون لا تأتيهم 126. كذلك بِمَا بما كانوا يفسقون 127. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلقهم أو قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكرو به ان جئنا الذين ينحون عن السور وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رب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 وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَنْ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم خذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق قوَّد رَسُولَ مَافِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، وذكروا ما فيه لعلكم تتقول، وإذا خذ رب وكَم مِّن بَنِي آدَمَ مَن نَّصَرَهُ عَن قَوْمِهِ بِقُوَّةٍ ۖ وَآوَيْنَا إِلَيْهِمْ ۖ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 وَتِلْكَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَسَخَّرَ لَهُ مِنْ ظُلُمَاتِ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا ذبوا بآياتنا وأفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدٍ وَمَن يُضِل فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون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 تُيَهْدُونَ فِي الْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين أو لم يتفكروا ما بصاحبه من جنه إنه إلا نذير مبين أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِهِ والسماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون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 لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته أسألونك كأنك حفي عنها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 واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهمال إن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في هما فَتَعَالَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَوُونَ لا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهداة لا يتبعوك سواء عليكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا, لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم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 اسمعوا نبيك قل دعو شركاءكم ثم كيدون فلا توضرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتول الصالحين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 وَتَرٰهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَغَمٌ لَّا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَانْزَغْهُ فَإِنَّهُ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 وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بأية قالوا لو لجت فجت قل إنما أتبع ما يوحى 117. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 118. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون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 يبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.